بسم الله الرحمن الرحيم ألف دان مين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزلت دورات قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ينتقى إن الله لا يغفى علي شيء في الأرض ولا في السماء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 ما الذين في قلوبهم زيهٌ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتن، وابتغاء ما تاويله وما يعلم تاويله إلا الله. والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولى الباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا ديتنا وأبدنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ مِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُثْلِفُ الْمِيْعَادَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمُ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ, ولا أولادهم مِنَ اللَّهِ شيئا وَأُلَائِكَ هم وقود النار كَدَامِ أَلِفِ فرعون والذين من قبلهم كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بذنوبهم والله فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبسلمها قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة, وأخرى كافرة ترونهم لَيْمُ رَايَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُوَيْلُ لِنَصْرِ مَن يَسَاءَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ مِنَ النساء وَالْبَنِينَ والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والخيل المسومه والحظ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المهاب قل انبئكم بخير للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها لدنا وخالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إن لا اامن ما لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وغنا عذابنا الصابرين والصادقين والقاندين والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالاسحاء شهد الله أنه لا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسطة لا إله إلا هو العزيز الحكيم إِنَّ الدِّينَ عند الله إِلَى سَلَامٍ وَلَا أَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِبْدُ ضَيْعًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فإن حاد فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبع وقل للذين أوتوا الكتاب ولنبيين آسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط للناس فبشرون فبشرهم بعذاب اليم اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم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 Now yeah. yeah.